ف ض ي ل ة شيخنا و والدنا يدور في هذه ا ل أ ي ا م دعوات ه م إ ل ى ا ل إ ب ن ب ق ي ا د ة ا ل م ر أ ة ل ل س ي ا ر ة و هناك من الدعاه و المحسوبين على اهل الخير من يرى أ ن لا ب أ س في ذلك ب ح ج ة أ ن ذلك هو أ ه و ن و أ خ ف بكثير من السائقين ا ل أ ج ا ن ب فما هو توجيه فضيلتكم وما هو الحكم الشرعي وما هو الدليل الذي تدمغ به توجهات هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه هذه ا ل م س أ ل ة تكلم فيها العلماء و أ ج ا ب و ا عنها ب أ ج و ب ة ح ا س م ة ولله الحمد هو أ ن ق ي ا د ة ا ل م ر أ ة ل ل س ي ا ر ة فيها محاذير فيها مح... ا ذ ن نظر إ ل ى م ص ل ح ة ج ز ع ي ة ففيها محاذير ك ث ي ر ة ولا ينظر إ ل ى ج ز ع ي ة و تترك ب ق ي ة ا ل أ ب ر ا ر درع المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه ق ا ع د ة ش ر ع ي ة ق ي ا د ة ا ل م ر أ ة ل ل س ي ا ر ة فيها مفاسد منها أ ن ه ا ستضطر إ ل ى خلع الحجاب لا يمكن أ ن تقود ا ل س ي ا ر ة و هي م ت ح ج ب ة و إ ن تحجبت فسيكون حجابها معرضا للزوال معرضا لزواله ضروره ثانيا ً من المفاسد أ ن ا ل م ر أ ة س ت خ ت ل ط بالرجال رجال المرور ل سيما إ ذ ا حصل حادث و ما أ ك ث ر ما تجري الحوادث س ت خ ت ل ط بالرجال تذهب إ ل ى دوائر الشرطه ب و كذلك إ ذ ا حصل عطال في سيارتها توقفت في أ ث ن ا ء الطريق س ت ض ه ر إ ل ى طلب م س ا ع د ة الرجال كما يحصل بين الرجال فيما بينهم من السائقين فتكون ا ل م ر أ ة م ع ر ض ة للاختلاط المسبب للفتنه ومن ا ل أ ض ر ا ر أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا مسكت ا ل س ي ا ر ة ف إ ن ه ا ستخرج في أ ي وقت شاءت من ليل او نهار لان مفتاحها معها و سيارتها معها فتذهب إ ل ى حيث شاءت خلاف ما إ ذ ا كانت م ر ب و ط ة ب ق ي ا د ة وليها يقود ا ل س ي ا ر ة بها و يصاحبها و م ا إ ذ ا كان ا ل أ م ر بيدها ف إ ن ه ا ستنطلق حيث شاءت و حيث ما طلبت يكون لها مع الاشرار اتصالات و لها مع الاشرار ارتباطات كما تعلمون الاتصالات ا ل آ ن م ت و ا ص ل ة تصل على ا ل م ر أ ة و هي على فراشها و في قعر بيتها و في غرفتها و تغرى ل أ ن ا ل م ر أ ة ض ع ي ف ة تغرى تذهب فالأخف ق ي ا د ة ا ل م ر أ ة ل ل س ي ا ر ة فيها محاذير ك ث ي ر ة و تعلمون ا ل آ ن أ ن المرور مزدحم في الشوارع فكيف إ ذ ا سمح للنساء ب ق ي ا د ة السيارات تضاعفت السيارات و تضاعف الخطر و الزحام الشديد ف ق ي ا د ة ا ل م ر أ ة ل ل س ي ا ر ة فيها محاذير ك ث ي ر ة أ ع ظ م ه ا اعظمها الخطر على أ ن و ث ت ه ا و على عفتها و حيائها فهذا الذي سبب منع ق ي ا د ة ا ل م ر أ ة ل ل س ي ا ر ة نعم